يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صل الله عليه يا ابن رسول. يا نغيث سما كن معكم سيدي سنفون جافون ولكن اصبحت من أمين ومن اصبحت اصبحت ما اصبحت حميمها وما اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت وضاع زعيمها قناة الدين في كف ظالم اذا عوج منها جانب لا يقيمها الابيات لابي دهبل الجمحي وابو دهبل يمثل فترة من الفترات اللي مر بيها ادب الطف تطور الغرامين اللي حدثت في واقعة الطف عشان ان شاء الله خلال البحث يمر علينا كيف ان ائمه اهل البيت جندوا انواع من الطاقات لتبقى واقعة الطف حيه ليبقى وهج الطف مستمرا شوف الطاقات اللي جندوها ما هي من جملة الطاقات اللي جندت في واقعة الطف جند الشعر سنمر ان شاء الله خلال البحث بهذه الطاقات اول طاقة من الطاقات اكد عليها اهل البيت لاحياء واقعة الطف. اعتبار واقعة الطف حدث غير عادي يعني واقعة الطف مو مشألة مأشاك مرت وراحت لا مسألة صراع بين مبدئين، صراع بين فكرتين، تقدر تسميها مسألة الإنسانية، يعني بتعبير آخر تقدر تقول أنها قصة الإنسانية في صراعها الدائم بين الخير والشر، فمو قصة ما اليوم يومين تنتهي مثلا ويمكن أن تموت ويموت وهجها، لا هي الواقع الصراع الدامي اللي ما تزال الإنسانية تخوضه دائما. بين معسكر الظلم والظالمين وبين معسكر الضمائر والقيم والأخلاق هي الدنيا تبقى دائما تعيش المعسكرين إذا خل نلاحظ شو وضعه واهل البيت لاحياء هذه الجذوه اول الطاقات اللي سخرت لاحياء هذه الجذوه الجمع أو التجمع او بتعبير اخر السلوك الجمعي انصح صح هذا التعبير خلي اوضح لك الفكرة طبعا انت قد تستغرب ان الامام رضا سلام الله عليه يودي وراء فضيل ويشئ له يقول له يا فضيل تجلسون وتتحدثون قال والله سيدي قال يا فضيل ايذكر امرنا عندكم ذكرون امرنا ذكرون الاحداث اللي جرت علينا قال بلا قال يا فضيل احيوا امرنا رحم الله من احيا امرنا زين خلينا نلاحظ شنو معنى احيوا امرنا الامام يدعو يقول له اجتمعوا اوجدوا تجمع لان هذا التجمع بدوره راح يعطي طاقه غير الطاقه اللي طيها السلوك الفردي كيف اوضح لك الفكره الان نحن لو اردنا أن نرجع إلى الإسلام اللاحظة أن الإسلام استغل هذه الظاهرة أو الجانب أو جند هذا الجانب في سبيل الاستفادة كيف يعني جند هذا الجانب في سبيل الاستفادة مثلا الان الآن صلاة الجماعة صلاة الجماعة اكو أكو تأكيد قوي عليها في الشريعة الإسلامية شنو السبب يعني قد يقول قائل اني انا اذا صليت ببيتي ويا اطول يعني ابعد لي عن الرياء وما قد فريتي بفرد شوبي مثلا واصلي على كيفي وامارس تقوشي بشكل فردي وانا حر في ادائي لصلاتي لكن الى اجياء قياس قد اتعرض الى مضايقة بنفس الوقت المسجد بانماط من الناس لكن ليش الاسلام يدفع هالدفع الشديد الى حضور الجماعة الواقع صلاة الجماعة هي مو الغرض من عدها مجرد قراءة الفاتحة والقراءة الصلاة والركوع والسجود لا صلاة الجماعة راح تكون محل اجتماع وإذا صار محل اجتماع صار محل تبادل الآراء وعرض مشاكل وإذا صار محل تبادل الآراء وعرض مشاكل نعم تبلورت فكرة هل فكرة التف حولها مجتمع وإذا التف حول بي حولها مجتمع نهض بها من كونها فكرة إلا أن وصل بها إلى دنيا التجشيد يجسدها يعمل على تجشيد الفكرة أو بتعبير آخر قد ينتصر الحق بهذا الجمع وقد ينخلل باطل بهذا الجمع ولذلك ألح المشرع الإسلام على صلاة الجماعة وألح أيضا على أن اللي يصلي جماعة بالناس يجب أن لا يقتصر على قضية صلاة الجماعة لا من يفرغ من صلاة الجماعة يدير وجهه يلقي لاش كم كلمة يعالج لها مشكلة قائمة يعالج لها رأي قائم واقعة قائمة لأن الغرض من هذا التجمع ان يستفاد من هذه الطاقات المتجنعة وخصوصا أن هذا اللي يصلي جماعي يشترط بالمشرع الاسلامي أن يكون عادل رجائي اذا مروا هل مستوى من الأقصاد؟ تقول واحد من عندكم يلزمه بيده ويجاعده لأن يخلونا ما يخلوننا يعني يشدون <تصفيق> <تصفيق> الاسلام الواقع يشترط في من يقيم الجماعة شروط معينة واول شروط العدالة نبقى لي تقولي تقول لي مشكل المسلمين عندهم رواية يرون حديث عن النبي الحديث شنو صلوا خلف كل بر وفاجر اريحك ان هذا الحديث مخترع ترى. من جيب الشقاء فما إلى أساس إطلاقا ليش لأنه ما يصير النبي ناقض نفسه النبي يقول أئمتكم وفدكم إلى الله فانظروا من توخدون أنت لما فيه تودي وفد ها؟ وتودي واحد يرى أشي الوفد وجاء توديه لله عز وجل هذا الوفد اللي يتوديه لله لازم تنتقب انتخاب كافي مؤهل لأن يكون رئيس وفد يعني أنت ترسل إلى الله إنسان مملوء آتان ما تعرف عدال ما تعرف اخلاقها ما تعرف انه مشتقيم او غير مشتقيم بس تعرف ان هذا الحديث مين التلاتة شيء ان الحكم الظالم لعب دورا كبيرا في اختراع الاحاديث ومن جملتها هذا الحديث هذا شنو الشباب, هم بيلك الشباب؟ يعني انت مثلا لما تيجي الان الى تاريخ المسلمين تلقى تاريخ المسلمين يعد الخلفاء ومن جملة الخلفاء يعد الوليد زين؟ الخليفة الأموي، الوليد الخليفة الأموي يطيه اللقب يخلع عليه اللقب يعني ما ما يبخلع عليه اللقب يسميه خليفة ما يعتبره خليفة والغريبة الغريب المأساة أن هذا اسمه خليفة والخلفاء راكبينها ما يسموه خليفة يعني كلهم على مستوى واحد ما ثمانه ها هذا يسمى خليفة وذاك يسمى خليفة يعني اللقب اللي أعطي للخلفاء اللي أعتقد أنهم مثّلوا الإسلام. نفس اللقب اسيل الطيل الوليد اللي يدخل بحوض من الخمره بدل ان يشرب يدخل يسبح بالحوض حتى يغطى القمر مثلا اسيل نفس اللقب اطيه اه يدخل عليه ابن ابي عائشه شاعر من الشعراء يقرا له ابيات اني رايت صديحه النحر حورا نتين عزيمه الصدر مثل الكواكب في مطالعها عند العشاء قطفنا بالبدر فأتيت ابغي الأجر محتشبا ورجعت مأثوما من الوجري قال والله لا أقبلن كل موضع عندك فأخذ يقبل اعضاءه عضوا عضوا حتى وصل إلى أعضائه التناسليه وقبلها بالمجلس جن ارجوك هذا تألخنا اللي نفخر بيه احنا يعني هذا النموذج اللي نقدمه هذا لما يكون هالشكل لما يريد واحد يجي يصلي وراه ضميره يساعد على ان يصلي وراه هكش واحد طيب هذا غاز له فارد وسادة يتكع عليها شنو الوسادة اللي يتكع عليها طلعها الخديث هذا صلوا خلف كل بر وطال يعني انت ما تهتم لا تلتفت الى عمله ها ما لك علاقة بيصلي بي ليش لون انا جاي اقلد هذا انا جاي اقف ورائه جاي اجعل وافد بيني وبين ربي اجعل واحد وافد بيني وبين الرب هنمو لك المنحط ها ما ممكن هاللون من الاحاديث بطبيعة الحال هذا في القاوين يعني ذوله حيث يوجد هذا الظالم ينوجد بصفة المبرر اذا انوجد الظالم المبرر موجود بصفة قد واحد من الجلان جاء يسمى رجل دين قال ما عنده شغل إلا أن يبيع دينا هالجيلواج ها يبيع دينا على هذا الظالم عينا ماجور يعني فد إنسان يباع ويشرب زين بطبيعة الحال يخترع هالحديث ونظائر هالحديث صلوا خلف كل بر وفاج ما ممكن ما ممكن هذا يتناسب بروحية الإسلام ولا يتناسب مع الواقع ولا يتناسب مع عقلية الاسلام انا اصلي خلف كل بر وفاجر كيف شرط من شروط الامام العدالة احرج عدالته يلا اصلي وراءه الان احرز عدالته كيف يتاح ان اصلي وراءه اذا اعود لما كان عادل ويشتغل هالجمع هذا وخطبه من بعد صلاة الجماعه طبعا هاي تلعب دورها تلعب اثرها مضافا الى ان المجموعة او الجمهور بدوره يتبلور عند رأيه لان السلوك الجمعي يلعب دور اكثر من السلوك الفردي كيف خلي اضرب لك مثال. يعني انت الان افرض لو جيت تلقي لك قصيدة على مجموعة قاعدة اذا قاعدين اثنين تلقي عليهم قصيدة غير ما قاعدين خمس تالاف تلقي عليهم قصيدة طبعا الخمس ثلاثة يبعثون في نفسك حماس يخلوك تتحمس اكثر يعطوك قوة قوة الجمع يعطوك دفع السلوك الجمعي نبأ لي الرأي الواحد انسى اذا تبعد وحدك قد تنفلد برأي لكن اذا قعدت بمجتمع يلفك السلوك الجمعي شركك بالرأي وهي ظاهرة در على المال الاجتماع ومفروغ من عدد معروف قطر السلوك الجمعي السلوك الجمعي استغلوه ائمة اهل البيت لاحسياه أن واقعة القص ليكن تقرأ بشكل مفرد لأن أنا ما قصدي أبعد أذكر الحشين وأعتصر عيوني كما تعتصر الأمل وتعاع عيونها الواقع ما كانت النهضات يوم من الأيام دمع النهضة إذا تحولت إلى دمع ماتت مو يقول شاعر معاصر يقول هذه قصة رواها التراب ومن الصمت في التراب خطاب قال لي وهو شامخ بالضحايا ونجيع الدمى عليه ملاب هل تسمعت بالاخاديد صوتا هاجر الوقت معربا لا يهاب انه صوت الدم شاعة يطغى مشتبد او يحكم الارهاب لا كأن الدموع لا كأن الدماء تموت اذا ما عاد دمعا هديرها الصحاب وهدير الدماء يحييه مطعان يجيد الطعام لا ندابه الواقع ان الواقعة ارادوا ائمة اهل البيت احياءها في النفوش يعني بتعبير اخر ان الطف واقعة الطف ولدت شيف ولما ولدت شيف لا ان تتحول الى دمع فتموت لا ينبغي ان تبقى شيف حتى تبقى تحافظ على زخمها والسلوك الجمعي كثير بان يطيها دفع تسمع المجتمع ينفعل يتحمس ها يشجب الظلم ينصر الحق والعدل ويبقى صوت الحق مدويا. ترى هذا حرص الامام لما يقول الفضيل يا فضيل احيوا امرنا رحم الله من احيا امرنا من الحال من البداهه بمكان ان الدمع لا يحيي الامر الدمع كون الانسان بش يبعد يعتصر دموعه ما كان الدمع يوم من الايام وشيلة الى احقاق الحق ودحض الباطل الدمع كما عبرت عنه انا بالامس ناتج ثانوي يعني الواقع ويتفي للأول ان الانسان عندما يقرأ سيره الحسين يتكهرب بشيرة الحسين ولا شك اذا كان في مجتمع المجتمع بدوره يغفع لها زخم اكثر من الشلوك الفردي. اي اول واحدة ثانيا سيجينا خلال, الدم... خلال البحث ان شاء الله كيف ان ائمه اهل البيت ايضا حتى الدمع وظفوه الطوء حصة في تخليد واقعة الطف نجي الى العامل الثاني وهو العامل اللي يهمن الواقع العامل الثاني اللي جند في واقعة الطف الشعر الشعر الحقيقة في تاريخ الامم كلها يلعب دورا هاما يعني انت لا تتصور ان الشعر يلعب دور عند العرب فقط لا لا في كل الامم الشعر يلعب دور رخم ليش يلعب دور رخم لان الشعر اولا يقدر يسجل لك واقعة طويلة بأبيات قليلة من الشعر يعني فاد واقعة الى نكتبها تاريخيا قد نحتاج لنا 100 صفحة لكنه يجي الشعر باربع خمس ابيات يلخصها للواقعة فيسهل حفظها يسهل حفظها ويصبح الانسان يحمل في ذهنه واقعة مضغوطة بخمس ابيات من الشعر هاي, هاي ظاهرة الظاهرة الثانية ان الشعر منغم بقافية وبموجون والحس الموجود الحس الموجود خصوص في دنيا الجزيرة نعم الحس الموجود حس يتأثر تأثر كبير بالايقاع الشعر بإقاع بموشقة بأداء فني هذا الأداء الفني يتفاعل مع النفس خليها تفور شوف بيتين من الشعر يخللنا للإنسان يهيج يتأثر بعكس خطبة مطولة قد ما تأخذ الأثر اللي يخلنا بيتين من الشعر ولذلك الشعر دائما جندوه في مختلف الميادين اثنين ثلاثة. الشعر في واقعه الشعر في واقعه انفعال هو الانسان ما يمكن يكون شعر الا ان ينفعل والانفعال متى ما خرج من القلب دخل الى القلب خلي اقرب لك شويه المعنى فديوم ابو الطنحان القيني ابو الطنحان القيني هذا جندوه ودوه الى الري رايح الى الري جندي بعيد عن اطفاله بعيد عن عياله شعر بالغربة. شاف لمنظر قدام عينه. المنظر شنو شاف لحمامه. عدها اطفالها جاي تزرق في رأسها. اطفالها. هذا حن لأطفاله تذكر مشرد. اسمع ابياته. لاحظ قد تنفعل لما تسمع ابياته. يقول افي كل يوم غربة ونجوحه. اما للنوان اوبه فنريحه. لقد طلح البين المشد ركاهبي فهل اريم البين وهو طليح وارقني بالري نوح حمامة فنحت وللشجو الشديد ينوح على انها ناحت ولم تذر دمعة ونحت واذراء الدموع سفوح وناحت وطفلاها بحيث تراهما وما بين اطفالي مهامه فيحو يعطيت حشب مملوئة لوعة من تقرأها تنفعل تعرف مقدار اثر الصورة الفنية اذا تفعلوا اياها الشاعر وحاول ان ينقلها الى ذهن الشامع لذلك ائمة اهل البيت اشتغلوها. زين? خل نشوف مشيرة الشعر في ادب الطفل كيف بدأت وكيف تطورت. انت مثلا تقرأ اول من رفل حشين. اول من رفع الحسين تقرأها صورة تلقاها صورة سالجة صورة مبسطة يعني صورة انسان موجوع مقلوم القلب اللي يحبر عن المه يصور المه ببيتين ثلاثة من الشعر مثل ليش مثلا ابيات عقبة ابن عميق الشهني شنو ابياته عقبة يقول مررت على قبر الحسين بكربلة ففاض عليه من دموع غزيرها وما جلت أبكيه وأندب شجوه ويسعد عيني دمعها وزفيرها وبكيت من حول الحسين عصائبا أحاطت به من جانبيه قبورها. تلقى صورة مبسطة صورة إنسان يمر على قبر عزيز من اعزائه يقول مررت على هالقبر غمرت بدموعي وشفت قبور أصحاب دير مدايرة فتألمت وانفعلت آه تلقى صورة يعني في منتهى البساطة. صورة ما بيها لون من التعقيد تطور شوية بعد ايام تقرأ ابيات ابي دهبل الذني اللي افتتحت لك بيهن صدر البحث ها؟ شنو الابيات تبيت النشاوى من امي نو ومن وبالطفق قتلى ما ينام حميمها وما ضيع الاسلام الا عصابة تأمر نوكاها وغاب جعيمها واضحك قناة الدين في كف ظالم اذا عوج منها جانب لا يقيمها شوف الصورة وايد غيرت هناك صورة شاذجة هنا لا بدأت صورة بيها لوعة صورة اولا يقول الناش من بني اميه ينامون مطمئنين لكن الناش اللي كوتهم واقعة الطف هؤلاء ما ينامون بيتون بلوعة ثم يقول ان واقعة الطف ما مرت علينا كحادث عادي لا واقعة الطرق الإسلام الاسلام انتقل من يد سيد شباب اهل الجنة الى يد امه بدل ان تعطي الحكم لعظمائها ولاطهارها اطتل لانجاشها مثل يزيد تأمر نكاها وضاع جيمها واضحك قناة الدين في كث ظالم يقول اصبح الدين في يد انشان ظالم القناة تبيد معوجة لا ما يقدر يعدل القناة لان هو اعوج كيف يعدل الاعوج زين تلقى الصوره هواي تغيرت الصوره تعقدت الصوره اخرب طابع سياسي الصوره اخرب طابع اجتماعي بعدين تطور الرثاء اكثر بعد ها تسمع الكوميت بخاطب بني اميه يقول فقل لبني اميه حيث حله وان خفت المهند والقطيعه اضاع الله من اشبعتموه واشبع من بجوركم غجيعا بمرضي السياسة فاطمي يكون حيا لامته ربيعة صور صورة صاريخة صارت اتحولت الواقع ما تقرأ شعر تقرأ مظاهرة في الواقع لك شنو السر؟ السر ان الواقع اخذت تتفاعل فيه في الأدب تتفاعل وتأخذ ابعاد غير الابعاد الساذجة المبسطة وبدأ الشعر يمشي فيها المشيرة ويلعب دور كبير في تجنيد العواطف لشجب الباطل ولنصرة الحق استمار الى يومك هذا تقرأ الان لما تقرأ الادب العربي الان الواقع تلقى صور من من ادب الطفط صور رائعة مهمتها ان تجند العواطف الشريفة لنصرة الحق وللوقوف بوجه الظلم تقرأ صورة مثلا من الصور إل من؟ تقرأ صورة مثلا يقول لي شفر يقول لي السلام يقول اعملت ذئبة النشاء بكبد الليث نابا لعل تشفي الغليلة فذليها للدود اطهر نفسا منك يا هند وترك المأكولة زوجك الذئب ليس ارفع خلقا والخسيس المرذول يهوى الرذيلة مر بالنائم القتيل جهيا كالعريس الشكران عب الشمولا يرهب الهر جبدة الليس حيا ويباهي بنهشه مقتولة اوليس الشرحان جد يزيد او رف الولد طبعه والهيولا تلقى صورة رائعة من الصور التي انتصر فيها الادب لنشر ظلامه الظالمين ولتحليل حقائق هذه الطبقة التي اقدمت على فاجعة الطب تلقى الصورة الرائعة يعرضها الادب في قالب مضغوط ملخص يشف الحفظة ويشف الاقتناز بين الظلوع ليتحول الى زين تلقى مثلا المرحوم على ما تخطر بدر شاكر السياب عند قطعة رائعة جدا في عنوان كتاب الى يزيد خطاب الى يزيد القاه بنفسه ولا ازال احتفظ عندي في توقيعه عندي من النسخه زين يخاطب اليزيد يقول له ارمي السماء بنظره استهزاء واجعل شرابك من دم الاشلاء واركل برجلك كل عرض ناصع وابح لنعلك اعظم الضعفاء واملا شراجة ان تقضى زيته مما تدر نواظب الاذداء واخلع عليه كما تشاء ذبالة هدبا الرضيع وحلمة العذراء واشدر بغيك يا يزيد فقد ثوى عنك الحسين مقطع الاحشاء شورة رائعة نابضة بالألم نعم نابضة بالفن تلقى الشعر لعب دورة في تهيد واقعة الطس ولهذا اصبح الاجيب موضع من مواضع اعتزاز اهل البيت في نصرته بواقعة الطس تصور الامة اشقد اولو جعب العناية وجندوه لان يستخدم ادب في واقعة الطس اشكثر مثلا دعوا للكميت لان الكميت اشتخدم شعر في واقعة الطس اشكور جماعة من ادبه اهل البيت من ادباء شيعتي اهل البيت جاءوا يحملون اللوعه والحراره وتلقوها لوحات رائعه في ادبهم عن الطب طبعا وقف الشعر مجندا يدافع عن فكرة الحسين ويدافع عن واقعة الطف غايه الدفاع وينشر الحق ويدحل الباطل وادى دوره وانا ااكد لك لو اكو دارسين اندرشت يعني هي مو ما اندرشت لكن دراشة محدودة ادب الطف في الواقع اندرس بس ادب الطف لدراشة شعر من هذا لان ادب الطف يألف شفر ضخم وعندما تقرأ ادب الطف ما جاي تقرأ شعر بش بي عاطفي لا لا تقرأ بيه تاريخ تقرأ بيه الظاهرة الاجتماعية الظاهرة النفسية التحليل للواقع آه النداء بنصرة الحق النداء بدحض الظلم والظالمين لعب الشعر دورا هاما ويبقى هذا ترى مو بش فيها الواقع لا الحقيقة القلم الشريف يجب ان يجند نفسه دائما لنصرة الضعفاء لنصرة المظلومين للوقوف بوجه الباطل وإلا يتحول الشاعر الى مرتزق الادب اذا تحول الى مرتزق يعني سحقت كرامة الادب مثل العلم شلون العلم اذا باع نفسه يتحول الى لعنة كذلك الادب اذا باع نفسه يتحول الى لعنة التمار عليك ان الفرج لما ارقض البيتين هجا هشام ابن عبد الملك ببيتين شنو البيتين من بعد ما القى قصيد بين ايدي الامام العابدين سلام الله عليه وغضب عليه هشام ها تأثر منه تأثر ارسل البيتين يقلب رأسا لم يكن رأس سيد وعينا له حوله باج عيوبها البيتين اللي هجا بيهم تاثر هشام غاية التأثر وانفعل واراد سجنه وبلغ الامام ان الفرس ده في ضائقة ما عنده شيء طب الامام الى البيت طلع من النفقة ما عندما كان عندهم نفس النفقة ما للبيت مشرف البيت 12 ألف جرام وطاه بيد ولهما قال فضل رح ودي لي اياه قل للإمام يقرأك السلام ويقول استعن بها على دهرك شاء روايه يقول 12 ألف دينار ورواية يقول 12 ألف جرام النتيجة أقبل بالمال وضعه بين يديه لما وضع المال بين يديه التفت للفرستاء قال له سلم لي على سيدي اقول له ترى لو ادور فلوس اندلها وين فلوس اندلها وين يعني اقدر ابيع لبيتين من الشعر اخذ عشرات البدر من الدنانير والدراهم لا اندلها زين انا ما مدحتكم للمال انا ما مستعد ابيع فكري يقول الله يرحمه الصافي قد جائني يوما لشعري يا مشتري يغدو بشعري في الورى ويروحه فاجبته شعري اذا حققته روحي وقل لي هل تباع الروح قال لا انا ما ابدأي هذا جاي اسجل لا انا ما اريد ما مبدأي لا اريد امبدأي مو بالمال الامام ارسل قال لا انا ما جاي اشتري من عندك عواطفك ابدا انا اعرف اجرك على الله بس انا اعرف انت في ضائقه مالية واحنا مو من خلقنا اذا طلعنا شيء من بيوتنا نرجع الى بيوتنا لا هذا لازم قبله وفعلا قبله من الامام سلام الله عليه موضع الشاهد ان الادب مرة يتحول الى عبد في شوق النخاشة والرقيق ومرة يتحول الى رساله تحمل الحق وتدحض الباطل وفعلا ادب الطف جند لنشره الحق ولدحض الباطل اثنين ثالث العامل الثالث الذي جنده اهل البيت لتثبيت واقعة الطف شنو هو الدفع الواقع اكو كثير من الناس وشفنا انا استغرب شنو الحث من ائمة اهل البيت هذا الحث من ائمه اهل البيت على البكاء والتباكي الامام يشأل من بكى او تباكى له كذا من بكى كانت من اشعد فاطمة يقول الامام الصادق لابي بصير افلا يصرك ان تكون ممن يشعد فاطمة على ولدها الحسين شنو القصد يعني يعني الهدف من البكاء شنو انت ما تقدر تعرف الهدف تدرس المرحلة اللي عاش بها الامام الصادق سلام الله عليه طبعا ترى كل مرحلة لها شلاح اكو مرحلة الها شلاح دعاية اكو مرحلة الها شلاح لا شلاح مادي شيف ورمح اكو مرحلة لا الها شلاح دمع انت مر عليك يعني شعوب مرت بيها نهضات اكو شعب من الشعوب مثلا مر بدور مهمة هالدور شنو النضال المسلح مثلا شعب من الشعوب مر بدور لا مهمة نشر الظلامة ينشر ظلامته يشرح بين الناس ظلامته ها يقوم بدور دعائي انا يمكن اضرب لك مثل بسيط تتخطر العنثريات اللي كانت قبل عشرين سنة عند بعض القادة اللي كان يصعد ويقول احنا نشيل اسرائيل ينذبها البحر مثلا العنثريات هايش خلقت مشكلة تعرف لو كانت هذه ظاهرة بصورة ظلامة ونشر ظلامة واستدرار عقل المجتمع العالمي لكان ممكن تغير تاريخ الواقع كلها لكن مع الأشف مثلا هالمعنى ما كان مدروش أن الدمع إلى وقت يوضب به أحسن توظيفه المهاتما غاندي مهات غاندي أحسن توظيف الدمع ونشر الظلامة الواقع واستطاع أن يأكل أثرة من توظيف الدمع ونشر الظلامة الدموع وظفوها اهل البيت شو وظفوها في دور من الادوار ما يملكون دي سلاح, سلاح الا الدمع يعني كانوا في دور قد تستغرب انك انت كنت مثلا ذاك الدور تشوف مر على اهل البيت ان الواحد اذا ذكر اهل البيت بخير يعرض الى اقشى انواع العقوبة فكيف شنو الطريقة لان تنشر الظلام الطريقة لان تنشر الظلام طريقة نشر الدم حتى يلعب الدم دوره وحتى اول من بدا الايمان غير العابدين سلام الله عليه الامام زي العابدين لما تاكله واحد من اهل الشام قال له تعال شو انت متحني دخلوهم الى الشام تتعبك كفك حمه وفرحان عليما كانوا يقولون انتم خوارج والحمد لله الذي اراح العباد منكم ان وطبعا نفرح ان الامير نصره الله وقتل الخوارج قل لا انت من اهل الشام? قل لا انا من الخارج وجاي لهنا قل لا انت تقرأ القرآن? قل لا بلى القرآن بش انت والقرآن شنو? قل لا انا بالعكس انا من يحمل القرآن انا ابن من نزل عليه القرآن تقرأ قوله تعالى قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربة? قل لا بلا. قال لا تقرأ انما يريد الله ليهبا عنكم رشاء اهل البيت قال بلى قال نحن اهل البيت نحن لو القربة الذين اوجب الله مودتنا ابعد ان انت ما تشوف هذا وضعنا الان احنا اسارة بين يدي هؤلاء طبعا هذا توظيف يعني كان ممكن ان الامام يججره او ينهره او يقابل بكلمة لا مو مو مقام مقابل بكلمة اطلاقا الامام الحسن بالذات في ايام في ايام الامام الحسن سلام الله عليه لما تعرض الى الوان الضغوط من في عصره طبعا استعمل الاسلوب نفسه كانوا يلاقوه جماعة من اهل الشام يباده باشد انواع المبادهة ويقابلهم الإيمان سلام الله عليه بالوان من الخضوع والوان من التواضع الدمع الواقع هو هذا المقصود من عنده الدمع المقصود من عنده ان يوضف لان يلعب دور يعني غاية لا لا يعني ائمه اهل البيت ما حثوا على الدمع حتى يتحول الدمع الى غايه وانما واشطه لاستدرار العطف ونشر الظلامه لكن مع كثير من عندنا فهموا ان الدمع غايه يعني انت لما تريد تجي الى سيره الحسين تلقأك بعض الناس يفرغ شيرة الحسين من محتواها المحتوى الموجود في شيرة الحشين يفرغها من من محتواها يحولها الى مجرد مأشاة عاطفية ودموع لا هي مو مش ألف مأشاة عاطفية ودموع لا الحسين ما انقتل حتى يخلي لاش كم واحد يبعدون ويبشون ما مابيناتهم لا لا أبدا كان يمكن يبعد بمكانه وهو يبشي شون الدعي لهذا هاي أشبه شيء بالدين الدين لما تقول الواحد ان الدين دا يعرض الى امتحان قاسي يقول لك شكوا عليه الدين شو الناس دا يصلون الحمد لله ودا يصومون هو ما طول تقول لك ان الدين صوموا وصلاه الدين دي زين جيد الدين لكن لما تقول لا الدين ترى يحط سبعه على الدين بالله يقول هذا هل حق باطل يقول هذا ظالم و مو ظالم يقول هذا صحيح وهذا مو صحيح يقول هذا فاسد وهذا مو فاسد يقول لك لا صار الدين شيء اخر صار شيئاسه هذا مالكش قلبي ها؟ لا الدين ما يفرر من محتوى الواقع الدين الى محتوى في شجب الظلم ونصرة الحق الدين الى محتوى الاجتماعي وى محتوى الاخلاقي وى محتوى الاقتصادي وى الى ابعاده كذلك نهضة الحسين الى ابعادها ما اجوا ائمة اهل البيت يريد يجندون نهضة الحسين للدمع فقط او الححة على الدمع حتى يبعدون الناس يعتصرون الدموع ليس إلا وتذهب اسرار نهضه الحسين هدرا يذهب ذاك الدم الصارخ فيتحول إلى مجرد دمع ينتهي بانتهاء فرجه من العيون لا لا لا ابدا الدمع وظف ليكون واسطه لا غايه لكن هل واسطه مثل ما قلت لك لا بد منها يعني انا اكد لك احنا لما نمر خصوصا الشيعي اذا معك صريح الشيعي بالعشرة الاولى متشنج يريد الدمع ما يقدر ما, ما يستغني عن الدمع ابدا لان الحسين قتيل العبرة نبه لي جين. الحسين سلام الله عليه يقول انا قتيل العبرة ما ذكرت عند مؤمن الا ودمعت عيناه بعدين الفرد المسلم لما يشكب الدمع عند مصرع الحسين الواقع انما يحقق مودة ذوي القربة مو القرآن يصبح حماء الليل واطراف النهار بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اسالكم عليه اجرا الا المودة في القربة الواقع مودة ذوي القربة الها مظهر شنو مظهرها مظهرها اني اشترك بافراحهم وبالامهم إذا مر عليهم دور الألم أشاركهم بدور الألم إذا مر عليهم دور الفرح أشاركهم بدور الفرح إذن بواقع الأمر أني انا عندما أشكب الدمع إنما أواشي بذلك دمع ندت من عين النبي وهو ينظر إلى ولده الحسين أواشي بذلك دمع ندت من عين الإمام علي يقول إبراهيم النخاعي نظرت إليه وقد خرج إلى المسجد وبين يديه حشين وقد امشكه من كتفه وقال ابني ان الله عير اقواما فقال في محكم كتابه فما بكت عليهم الشماء والارض وما كانوا منظرين والله لتقتلنك الفئة الباغية ولتبكي عليك السماء والارض وفعلا بكت عليه ها ورحم الله ابا العلاء وعلى الدهر من دماء الشهيدين علي ونجله شاهدان فهما في اواخر الليل فجران وفي أولياته شفقان ثبت في قميصه ليجيء الحشر مستعديا إلى الرحمن ثم أنا أسألك أي مسلم يؤمن بالله ورسوله لا لا ملاجم مسلم أي انسان يمر على مجزرة على ترى كربلة لينظر الى شيبة تنتمي الى رسول الله قد قضبتها الدماء وبصفها رضيع الى من العمر ستة اشهر وبصفها رضيع الى من العمر يوم واحد نعم وبصفها مجموعة من الاطفال وبعد ذلك مجموعة من الشباب قد احاطت حوله اي انسان يمر بهذا المنظر بهذا المنظر المملوء لوعة ولا تنفجر عيناه بالدموع اي روح تشتكنه واقعة الضرب ثم لا تنفعل بما كان منه ابدا انا اكد لك هذا عامل انساني جدا ينفعل الانسان لا لشيء الا لفداحة المنظر وبالفعل هذا المنظر اللي تشوف مرت عليه أخت الحسين ظهيرة عاشورا يوم خرجت نظرت إلى الضحايا يمينا وشمالا تلفتت إليهم شبكت عشرها على رأسها صاحت يا رسول الله هذا حسينك بالعرى محزوز الراس من القضاء مسلوب العمامة والرضا بأبي من هو لا جريح ويداوى ولا غائب فيرتجى بأبي من شيبته مخلوبة بالدماء يا قتيل أولاد الأدعاء ثم رجعت وقد شدت اجهدت نفسها لا تذرف الدمع. ولكنها ما كادت تصل الى المخيم حتى تلقاها لم من اليتامى هذا يقول لها عمين عمي. وهذا يقول عمين ابي. واخر يقول عمين اخي. اتجهت الى تلك المصارع. راح يخو يمنايب شيب بما وكر المصايب لو عما محد بعد ابر الضغمه اقعد يوالينا المشم ندمت ومحمر الدموع تهجر الدمع بالوجنات خدد عن هرع بشجاع ندب زلزلت منه الفرع عنهم جواباً يا حسين أما ترى نشألك اللهم وندعوك ونتوسل إليك بوجهك الكريم فرج عنا يا الله وفقنا لما تحب وترضى آمنا في أوطاننا أعزل اللهم من عز دينك واخذل من خذل دينك اجعل عواقب أمورنا إلى خير الاخوه المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع امات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة